نقض شرعنا في الادب الرابع وهو ما يتعلق ب تقديم قراءتي شيء من كتاب الله تعالى والدعاء بسم الله والاستعاده ونحو ذلك مما ذكره رحمه تعالى حيث قال ان يقدم المعلم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى واطلق المصنف هنا قال شيئا قراءة شيء بمعنى انه لا يتعين عنده قد عينه بعض كما مر معنا وبين ذلك عله ذلك بقوله تبركا وتيمنا كلام الله تعالى وكما هو العادة يعني علل نبي بعلتين باب التبرك بكلام الباري جل وعلا ان فيه نفعا وكما هو العاده التي جرى عليها اهل العلم فان كان ذلك من مدرسة شُرط فيها ذلك اتبع الشرطة أو اتبع الشرطة يعني أن المدرسة التي بناها الواقف ان شرط ذلك وحن ايد المسلمون على شروطه قد مر معنا بيان ذلك ثم قال ويدعو عقيبا عقيبا القراءه لنفسه وللحاضرين يعني يدعو بعد القراءه لنفسه أولا وللحاضرين وسائل المسلمين يعني بقيه المسلمين قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قد عرفنا انه لا وجه للسعادة بسم الله تعالى ويحمده من انعلم جاء من احاديث إن كان في البسملة وكذلك في الحمد فيه شيء من الضعف لكن اثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح الخطب بحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ويترذ عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين عاد ذلك من باب التاكيد ووالديهم أجمعين وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة او جزاء لحسن فعله وتحصيلا له لقصده وبينا كل ذلك فيما فيما سبق والعصر في ذلك أنه إذا لم يكن ثم أثر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه فلا يعتاد ذلك لا يعتاد ذلك البت عندما يجعله تاره دون دون يعني يفعله مرة ويتركه مره هذا إن اراد ان يفعله والا ترك هو هو الاصل قال وكان بعضهم تعرض لمسالتهم فيما يتعلق بالدعاء للنفس وللغير كان بعضهم أي بعض اهل العلم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين بمعنى انه يقدم غيره على على نفسه تادبا وتواضعا ليس من باب النصية يعني لم يرد فيه نصا من باب الاجتهاد وبين ان هذا قول فيه نظر تقديم الغير على النفس بالدعاء قول فيه فيه نظر والصواب انه او الاولى ان يقدم نفسه على على غيره أو صانع الانبياء كما حكم الله تعالى عنهم في كتابه وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابه فيبدا بنفسه اولا ثم يدعو لغيره فاقدم الغير على النفس قال الحينيدن يكون قد آثر غيره على نفسه فيكون من باب اثار القربه ومكروه عند جماهير اهل العلم قال لكن الدعاء لنفسه قرب طاعه تقرب بهائن الله عز وجل وبه اليه حاجه وكذلك والايثار بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف المشروع ينبني على ذلك انه لا يقدم غيره على على نفسه وبيننا أن القاعده المشهوره عند أهل العلم لا ايثار فيه في القرب لا ايثار فيه في القرب بل الايثار في القرب يعتبر من الامور المكروهه لانه حينئذ يكون ماذا قد قدم غيره على نفسه الا إذا كان ثم مصلحة تتعلق به تلك القربة ونظر اليها بكونها تنقل قربه فلا إشكاء وكنا قد ذكرنا قول ابن قيم رحمه الله في نقده لل القاعده لا اثاره بالقرب في زاد المعاد الجزء الثالث صفحه 42 بعد المئه الرابعه حيث قال بعد ذكر قصه وهذا يدل على أنه يجوز للرجل ان يسال اخاه أن يؤثره بقربه من القرب يعني يسال وانه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه أن يطلب ويجوز للمطلوب منه أن يؤثره بتلك القربه قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح فابطلا من من اصلها وعمم ولم يفصل ولم يستثني دل ذلك على أنه في الزاد المعاذ ذهب لان هذه القاعده ليست من الصحيحه قالوا قد اثرت عائشة رضي الله تعالى عنها عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسالها عمر ذلك فلم تكر له السؤال ولا لها البذله فسال عمر وهي بذلت لكن هذا ليس من باب القرب لا علاقه له القرب وعلى هذا فاذا سال الرجل غيره ان يؤثره بمقامه بالصف الأول لم يقره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره يعني ما يتعلق بالقراب ومن تامل سيره الصحابه وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وعلى هذا إلا كرم وسخاء وايثار على على النفس إلى آخر كلامه قد اوردناه في درس السابق له كلام آخر في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحه 84 بعد ال قال وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به احدا يعني قال فما ذكره سابقا فلا تؤثر به احدا فإن اثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وانت لا تعلم اذا له قولان فيه في المساله وتامل احوال اكثر الخلق في ايثارهم على الله من يضرهم ايثارهم له ولا ينفعهم واي جهالة وسفه فوق هذا هناك قال لا يصح فوجد زعلهم من السفة ونحو ذلك ومن هذا تكلم الفقهاء في الايثار من فقالوا انه مكروه أو حرام كمن يؤثر بالصف الاول غيره ويتاخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعه او يؤثر غيره بالأذان والاقامه هذا كله يعتبر من ماذا من إثار القرب أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونهم وتكلموا في إثار عائشة لعمر بن الخطاب بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها واجاب عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه فلا يتصور في حقه الإثار بالقرب بعده بعد الموت اذ لا تقرب في حق الميت الاصلي يقال ليس من من القرب وإنما هذا إثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها الايثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر والله اعلم اذا له قولان في المساله فينظر اي الكتابين كان متاخرا فيجعل قولا له يعني لا يمكن الجمع هنا قال في زاد المعاد هذه القاعده لا تصح واجاب عن الامثله التي ذكرها العلم وهنا في مدارج السالكين ذكر انه ماذا أنه لا يؤثر غيره إلا الا السفيه لا إذا سفيه الإثار بالقرب الاثاره من قرب اما مكروه وإما حرام ولا ينبغي لاحد ان يؤثر غيره طاعة البت الا اذا كان تم مصلحه ترتب على ذلك وهي أولى بالاعتبار فينظر فيه وقد دل المصنف على قوله بان الاثاره او الدعاء لنفسه قربة وبه اليه حاجة والإثار بالقرب وما يحتاج اليه شرعا خلاف, خلاف المشروع الىف المشروع وكل ما كان خلاف المشروع فإما محرم واما مكروه كل ما كان خلاف المشروع فإما محرم واما مكروه تدلل المصنف رحمه الله تعالى على قوله بايه وحديث حيث قال ويؤيده اي يؤيد هذا القول بانه لا ينبغي ان يقدم غيره على نفسه في الدعاء قوله تعالى قوم انفسكم واهليكم نارا يا ايها الذين امنوا قوم انفسكم واهليكم نارا ووقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال البغوي في قال عطاء عن ابن عباس اي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته قو انفسكم اهليكم الذين يكونوا بماذا بالانتهاء عن المعاصي وفعل الطاعات أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته واهليكم نارا يعني مروهم بالخيل ونهوهم عن الشر وعلموهم ادبوهم تقوهم بذلك نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة يعني خزنه النار غلاظ فضاض على أهل النار شداد اقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعه الواحده سبعين الفا في النار وهم الزبانيه لم يخلق الله فيهم الرحمه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ووقايه النفس بامتثال الاوامر وارتناب النواهي ووقايه الاهل بان يؤمر بالطاعه وينهى عن المعصيه قال علي علموهم وادبوهم يدخل فيه القول السابق قال قرطبي فعلى الرجل ان يصلح نفسه بالطاعه ويصلح اهله اصلاح الراعي للرعي انه يعتبر راعيا ففي صحيح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيتهم وهو مسؤول عنهم وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية بقوله يامرهم وينهاهم والشاهد من الآية أن الله تعالى أمر بقياده النفس وقدمها على وقاية الأهل يعني يامر نفسه بالانتهاء عما نهى الله عز وجل فعل الطاعات وبعد ذلك يأمر أهله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول ابدا بنفسك ثم بمن بمن تعون هذا الحديث مركب من حديثين ليس بحديث واحد انما اختصره اهل العلم والا عصره حديثان حديث مرقم من حديثي رواه مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال اعتق رجل من بني عذره عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فاي فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك يعني لا يبقى منه شيء وبالمسند عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلة وابدا بمن تعول ابدا بمن بمن تعول قال سئل ابو هريره ما من تعول قال امرااتك تقول اطعمني أو انفق علي شك ابو عامر او طلقني وخادمك يقول اطعمني واستعملني وابنتك تقول إلى من تذرني وفي مسلم عن الحكيم الحزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقه أو خير الصدقه عن ظهر غنى واليد العليا خير من من اليد السفلة وابدا بمن تعول إذا ركب هنا شعهد عند اهل العلم ابدا بنفسك ثم بمن بمن تعون فالجزء الأول صحيح والثاني كذلك صحيح لكن هذا التركيب ضعيف اعتبره ضعيف من مدرج قال المصنف رحمه الله تعالى مبين وجه الاستدلال بهذا الحديث قال هذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يعني من اهل العلم يستعملونهم في امور الاخره يعني قد ياتي بعض النصوص المتعلقه بالمحسوسات فحينئذ تنقل حيث تعميم المعنى إلى المعنويات وكذلك ما جاء في امور الدنيا يستعمل فيما يعين على أمور الاخره يعني لكونها اعظم من الإنفاق الذي هو من أمور الدنيا ابدا بنفسك ثم بمن تعول ابدا بنفسك ثم بمن تعول فيما يتعلق بامور الدنيا فكيف بامور الاخره من باب اولى واحرى فتامل نفسك أولا بالطعمه قبل غيرك سواء كان من اهلك أو من غيرهم وتنهى نفسك عن المعصية أولا قبل غيرك كان الغير من اهلك او من غيره قالوا بالجملة فالكل حسن يعني اذا دعوته لنفسك اولا ثم لغيرك أو عكست كل حسن وقد عمل بالاول قوم وبالثاني اخرون يعني لا يثرب من قدم غيره على على نفسه لكن اذا قيل بان السنه كذا فالاصل ماذا استعمالها هذا اصله ويقال الكل حسن إذا كان هذا مستعملا لحديث وهذا لي له كان مستدلا بحديث وعنده اصر شرعي فلا اشكال انه لا يثرب عليه لكن إذا لم يكن إلا عمل اهل العلم فعمل اهل العلم ليس بحجه شرعيه انما الحجه الشرعيه والكتاب والسنه فما جاء الكتاب والسنه فهو مقدم فاذا كان ظاهر الكتاب والسنه هو انه يبدا بنفسه في يريد ان بدا بي بنفسي والا دعا لعموم المسلمين وسكت عن نفسه هذا لا اشكال فيه لكن إذا ذكر نفسه حين يقدم نفسه على على غيره إذا عكس عنده اصل شرعي دليل كتاب او سنه حينئذ لا يثرب عليه وأما مجرد عمل الناس على ذلك واهل العلم فليس بحجه شرعيه ثم قال رحمه الله تعالى الخامس يعني من الاداب المتعلقه بالعالم في درسه إذا تعددت الدروس قدم الاشرف فالاشرف إذا تعددت الدروس معناه ماذا عند عدم التعدد واضح كالسان في هذا الزمان درس يكون كتابا واحدا اذا ليس به تقديم على كتاب على كتاب وانما كان في السابق يجمعون عددا من الكتب لانهم كان في مدارس وهذه المدرسة كالمدرسه الان يكون فيها كتاب أول وعلم علم اول ثم علم ثاني ثم علم ثالث فلهم ادب اي العلوم يقدم على على الاخر يعني بماذا من باب ما جرت به العاده يكون باب الاولويات قدم التفسير على الحديث وقدم الحديث على الفقه مثلا الى اخره وهذا ينظر فيه بحسب المصالح التي قد توجد في بعض الزمان دون دون بعض قال إذا تعددت الدروس قدم العالم والمعلم الاشرف فالاشرف شرف مراد به العلو والمكان العالي مراد به هنا الشرف المعنوي لان العلوم فيها شرف وتتفاوت وفيها علو وارتفاع وتتفاوت لكنه ليس حسيا انما هو معنوي وقول الاشرف فالاشرف اشرف هذا أفعل تفضيل افعال تفضيل وهذا شاع عند العلم أشرف الاشرا والاهم فالاهم والعصر ان قال ماذا الاشرف الشريف بس كذلك لان وراد ماذا التدلي أو أن يرتقي اراد التدلي يعني يقدم الاشرف ثم ما دونه اذا الاشرف فالاشرف الاشرف فالاشرف اكثر يعني اعلى العكس هذا ظاهر العبارة لكن ليس هذا مرادهم انما المراد ماذا الاشرف الثاني افعل تفضيلهثت على بابها حينئذ يكون ماذا نكون الاشرف الشريف والاهم فالمهم هكذا الذي يريدها العلم انشعت هذه العباره استعمل كل منهما الاشرف الشريف مستعمله موجوده في كلام العلم وكذلك في المعاجم والاهم فالمهم كذلك موجوده في كلامه العلم ولذلك قال بعض مقدم الأهم فالمهم فالعمر طيف زار أو ضيف الم قدم الاشرف فالاشرف يعني اشرف فالشريف والاهم فالمهم ويريدون به تدلل الترقي تدلي لترقي تدلي يعني من علون إلى سفل وترقي من سفل الى علون ومراده هو الاول فيبدا بالاعظم شرفا ثم ما دونه في الشرف هكذا وعليه فلا يكون أفعل التوضين الثاني على على بابها والا فظاهرها الترقي لا تدل على كل هذا بحث في في اللغوي فبين بعد ذلك قال فيقدم اراد أن يذكر معتاده العلم في ذاك الزمان إذا اجتمعت وتعدد الدروس فهذه ليل التفريع اراد ان يذكر مثالا فيقدم تفسير القران فيقدمه يعني العالم فيقدم تفسير القراني ثم الحديث يعني ياتي بالمرتبه الثانيه والتفسير اشرف من من الحديث لان التفسير متعلق بكلام الله عز وجل والحديث متعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف ما يشيع الان عند المتخصصين اذا كتبوا في الحديث جعلوا الحديث هو اهم العلوم هذا خطا بل أهم العلوم هو ما يتعلق اولا بتوحيد الله عز وجل الذي هو العقيده لانه يكون حديثا ويكون قرانا بل القرآن بل بل التوحيد كله ماخوذ ما من القرآن والسنه مؤيده مؤكد لما لما في القران فاذا كان كذلك فالاصل هو التوحيد لكن تجد الناس اليوم إذا كتبوا في علومهم وفنونهم كل متخصص يريد ان يجعل فنه ماذا هو الأشرح مطلقا دون تفصيل فإذا رأيت من يكتب في الحديث يجعل الحديث بمقدمته أنه لا يقدم عليه البتة فيجعل التفسير بحاجه الى الحديث والأصول بحاجه الى الحديث والفقه بحاجه إلى الى الحديث ومن كتب في أصول الفقه جعله هو المهم فلن تكون مفسرا حتى إلى اخره نقول هذا صحيح لكن بجمع العلم بعضه لا إلى بعض لكن من حيث الاشرفيه باعتبار ذات العلم لا شك ان ما تعلق بالقران يقدم على على غينه على يقدم الحديث قال فيقد فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين الذي هو المعتقد عنا به ماذا عقيده أصول الدين ولو قدم اصول الدين على التفسير لكان اولى ان لأ, لا يخرج عنه لأ متعلق به بذات البارز لو على ثم أصول الفقه لأن القران ما انزل الا من اجل ذلك أو توحيد الله عز وجل ومعرفه الايمان ومعرفه الشرك وهذا كله إنما هو اصل ما أنزل القرآن إلا من اجله فهو اشرف هو أهم ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو المراد بالمذهب هنا ما يتعلق به بالفقه كانوا من قديم يدرس الفقه على مذهب يعني قول واحد فقط ما يسمى بفك العبارات ويتقن المذهب ثم بعد ذلك ترقى في المذهب ثم الخلاف وهو ما يسمى اليوم بماذا بالفقه المقارن يعني يذكر خلاف المذاهب الاخرى الخلاف على الزمان وقد شاع تدريس الفقه باعتبار ماذا خلاف واقول الذي جرى عليه كثير من من الناس ثم المذهب ثم الخلاف فالمذهب مقدم على معرفه الخلاف وهو اضبط كذلك في في العلم او النحو او الجدل وانظر مصنفونا رحمه الله تعالى يدل على أن هذه العلوم تدرس وان الطالب يأخذ هذه العلوم كلها هذا العصر تفسير وحديث واصول دين ومذهب وخلاف ونحو وجدل هذه تعتبر الان في هذا الزمان من الامور التي تكون في غربه يعني جمع هذه العلوم هكذا اولا معلم واحد يدرس هذه العلوم هذا لا يكاد أن يوجد الا الا العزيز ثانيا طالب علم يطلب هذه العلوم فان المتخصص اليوم قد لا يضبط تخصصه اصلا ويضبط فنا واح هو يضبط هو يظن انه يضبط هذا الفن والصواب انه لا يضبط هذا الفن ليس بحجه فيه في هذا الفن لماذا لكونه يفتقر الى علوم أخرى وهذه العلوم لا يحسنها كيف يكون محدثا وهو لا يحسن الورقات ولا يحسن الاجروميه هذا بعيد جدا ان يكون لكن الآن وجد جمع بين المتناقضات هذا الزمان وجد فانظر هنا إذا تعددت الدروس عند العالم في مدرسته قدم الاشرف فالاشرف الاهم فالاهم وبين ذلك في ماذا التفسير والحديث والعقيدة واصول الفقه والمذهب يعني يفهم التفسير ويدرسه ويدرس المذهب يفهم الحديث ويدرسه ويدرس التفسير يفهم اصول الدين العقيده ويدرس اصول الفقه هذه اين اين في الذهن هذنا هذه تعتبر فيه في بالذهن واذا اراد الطالب العلم ان يتقن هذه العلوم عينيه لابد أن ان يتجرد وان يتفرغ لها قال وكان بعض العلماء الزهات يختم الدروس بدرس لكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مساله اجتهاد قد يختلف من زمان الى زمان قد يكون الاحوج أن يقدم درس النحو على غيره لكثره الطلاب أو الزمان يقتضي ذلك اباس يعني ليس فيه حكم شرعي أن يقدم هذا على ذاك فان خالف هو آثم لا ليس بئس هذا, هذا علم وهذا علم وهذا شرع وهذا شرع لكن من باب الادب مع الله تعالى ان يقدمه الأشرف على على الشريف والاهم على على المهم لكن لو اقتضى ان يقدم الفقه على التفسير لكونه خاصه مثل هذا الزمان يبدا بالتفسير أو بالفقه ثم التفسير لكون طلاب الفقه أكثر لا باس بذلك ما نقول آثم قال وكان بعض العلماء الزهات يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهيرا باطن ونحو ذلك يعني كانوا القديم يجمعون بين العلمين ما يتعلق بعلم الباطن وعلم الظاهر يدرس هذا ويدرس ذاك بمعنى أن الرقائق ما يسمى بالتصوف عند اصوليين يذكرونه في خاتمه كتب الاصول ما يسمى به بالتصوف وهو ان اريد به ما يتعلق بطهاره الباطن هذا لا يسمى تصوفا انما يسمى تزكيه نفس ونحو ذلك هذا كذلك من العلوم التي ينبغي قراءتها وتدريسها ولا سيما فيما يتعلق ببحث طالب علم كما مر معنا في السامه أن ان العلم هذا لن يصلح له طالب العلم حتى يوطن نفسه يعني يطهر قلبه من اي دنس بما يتعلق بما يضاد العلم قال وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به بهذا الدرس الحاضرين لا سيما كان فيه عامه قد يجتمع العامه مع الخاصة يسعد حينئذ العامه تطهير الباطن نحو ذلك من عظه ورقه وزهد وصبر فإن كان في مدرسة ولي واقفها في الدروس شرط يعني في التقديم والتاخير لو اشترط عليه ان يبدا بالفقه لزيمه ماذا اثثال الشرط لو شارط عليه ان يبدا بالنحو وجب عليه ان يبدا به المسلمون على على شروط لانه لم يرد نص في تدريس هذه العلوم بهذا الترتيب المعين الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال فان كان في مدرسه لولي في الدروس شرط يعني في التقديم والتاخير تابعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنيه بنيا بالضم والكسر يعني ما ما بنيا ووقفت لي لاجلي يعني هذه المدرسة أو البنية بنيه انما بنيت لي لغرض وإذا كان كذلك فقد جعل صاحبها لها شروطا فعين يجب عليه أن يلتزم تلك الشروط اذا هذا الأدب جعله المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقديم والتاخير وكذلك خاتمه الدرس ان امكن بي ما يرقق القلوب ثم ذكر ما يتعلق بذات الدرس ذات الدرس يعني ما يتعلق بالموضوع الذي يشرحه المعلم قال ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام بمعنى أن ان الموضوع الذي يدرسه قد يكون بعضهم متصل ببعضه ان يدل يقف في وسط الموضوع من اجل الا يحتاج الى ان يعيد او ان تكون ثم شبه كما سيذكر رحمه الله يصل في درسه ما ينبغي وصله فلا يقف في موضع لا ينبغي أن يقف فيه ويقف في مواضع الوقف ومقطع الكلام مقطع فتح الطاء مقطع كل شيء بفتح الطاء حيث ينتهي اليه طرفه نحو مقطع الوادي ومقطع الطريق ونحو ذلك وبين ما يترتب على ذلك بقوله ولا يذكر شبهه في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس اخر وهذا الذي ينبغي أن يقيد به ما سبق إذا كان سيقف على شبهة ويكون المستمع لا يحسن الرد أو ليس أهلا أو لم يسبق حديث عنها حينئذ هذا لا ينبغي لماذا بل لا يجوز شرعا لانه يكون فيه تلبيس على أن ان يذكر شبهه تتعلق باصل الدين ثم يكون الجواب تاتي به لاسيمه في مثل هذا الزمان يكون درسا شهريا أو يكون درسا اسبوعيا فتنتظر الاسبوع القادم حتى ياتي الجواب حينئذ هذه الشبهه تكون قد رسخت في ذهني وتوسع فيها الطالب فاذا جاءني يرد عليه لاسيمه اذا كان الطالب فيه فضول في فيبحث هو بنفسه عن ما يؤيد هذه الشبهه فيتثقير في ذهنه فاذا اراد ان يردها في الدرس القادم حينئذ تصعب عليه ذلك والصواب انه اما ان يجمع الجواب مع الشبهه واما أن يؤخر الشبهه مع الجواب هذا او ذاك واما ان يذكر الشبهه اليوم وياتي الجواب عن الشبهه في الدرس القادم هذا مخالف لاصلي الشرع قال ولا يذكر شبهه والشبه المراد به ما يلتبس به الحق بالباطن شبهه المراد به ما يشتبه على الإنسان يكون فيه حق وباطل ومعرفه الحق بتقديم على الباطل ما يكون ب معرفه الجواب ولا يذكر شبهه في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها لدرس آخر بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا اما ان يذكر الشبه ويجيب وإما أنه يؤخر الشبه ويؤخر الجواب اما انه يجزه فلا ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبه عنها يعني لو كان يشرح كتابا وذكر صاحب الكتاب الشبه ثم قال ياتيك في الفصل القادم ان شاء الله تعالى الجواب لا يتقيد لا يتقين بل يذكر الجواب في محله هذا من حسن التدريس بمعنى انه لو ذكر المصنف شبهة ولم يحسن جوابها وقوه الجواب ياتيك في كتاب آخر أو احالك على كتاب آخر هينذا قال هذا لا يحسن بل يذكر الشبهه ويذكر جوابها ولذلك قال ولا يتقيد في ذلك بمصنف في ذلك عن تاخير الجواب عن الشبهه بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهه عنها لما فيه من المفسدة نعم وهي مفسده ولا ترد هذه المفسدة إلا بماذا الا ب... بالجواب عين صار صارت واجبا لأن صيانه العقيده يعتبر من الواجبات فإذا كان ما يسبب خللا في العقيده ذكر الشبهه وتاجيل الجواب صار محرما لا يلز شرعا بل لابد من ذكر الشبهه ثم جوابها معا بل لو كان لا يحسن اصلا أن يجيب عن الشبهة بجواب قوي لا يلز له اصلا أن يذكر الشبهه لأن العلم شيء وذكر الشبهه المتعلقة بالعلم شيء آخر ولذلك قد يحسن الطالب مسائل الإيمان تقديره على مذهب السنه والجماعه لكنه لا يحسن أن يدخل مع المرجئه ولا الجهميه ولا من نحا كذلك يحسن او لا ممكن هذا يحسن عقيدته للسنه الجماعيه يقرر الأصول على معتقد للسن الجماع لكن معرفة الشبه هذا علم آخر هذا ليس هو العلم المتعلق بماذا بمعرفة أصول معتقد للسنه الجماع ثم الجواب على هذه الشبهه هذا كذلك علم آخر اذا قد يحسن المعتقد ولا يحسن الدفاع عن المعتقدات ولذلك ينتمي طالب العلم اذا لم يكن عنده حصانه تتعلق بمعرفه البدع واصول البدع وكيف يرد علم لا يدخل نقاشا في مثل هذه المسائل لا تناقش لا مساله الإيمان ولا مساله العذر بالجهل ولا مساله التكفير بانتقاد اخيه كل ذلك لا لا يحشر نفسه فيه لانه قد يزل وقد تلتبس عليه بعض الشبه ولذلك قد يستبع على طالب العلم يرد عليه بعض النصوص يقول اشكل عليه كذا واشكل عليه كذا لو كان على جاده العلم وانه يثق في من أخذ عنه العلم وعرف ان هذا هو اصل مجمع عليه لا يحصن عنيد أن يبحث وراءه إلا إذا كان عالما بالشبه وطريقه ردها انتبه لي لذلك وليست المساله هنا فرد عضلات لا انما المراد به صيانه عقيده هذا يجب عليه يجوز شرعا أن يبحث بل حتى بعضهم يذهب يقرا في كتب المخالفين كيف تقرا انت لم تتحصن بعد اذا لك ما اصل ما اصول المرجئه ما اصول الجهميه لا تحسن فكيف تقرى في كتب هي مفرعه لافراخ الجمل الصفوان نحوي اذا لاجد شرعا بمعنى أنه لو ولج ياثم بمجرد قراءته ياثم اذا لم تكن عنده حصانه ثانيا إن وقع في شبهه هذا لا يعذر بجهل لانه هو الذي جن على على نفسه فينتبه طالب العلم الاسيمه في مسائل الإيمان وما يتعلق بالتوحيد والشرك وخاصه في هذا الزمان وخاصه في هذا الزمان باعتبار ماذا باعتبار أن من يتكلم في مثل هذه الشبه يجعلها مذهبا لاهل السنه والجماعه بل قد انت لا لا تحسن أن تحكم عليه هل هو من اهل السنه والجماعه او لا فيلتبس على كثير من طلبه العلم ان فلان هذا يمثل مذهب السلف لا هو مبتدع قد يكون جهميا انت لا تدري قد يكون مرجئا وانت لا لا تدري هنئذ لا يحصل لطالب العلم بل لا يجوز شرعا أن يقرا في كتب المعاصرين لا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدكاتره الذين هم مفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون لا يكتبون إلا ما يقرر اهواؤهم فقط واذا وجدت البحث عندهم تجد على على جاده المرجئه والجهميه هذا ينبغي ان تنبه لو طالب هذا الدين تعامل مع الشبه تورد الشبهه ويرد عليها إذا لم يكن الطالب عنده أهلية النظر في الشبه حينئذ وجب عليه الكف لا يبحث ولا يقرا ولا يشتري ولا نحذار قال رحمه الله تعالى ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تاخير جواب الشبهه عنها لما فيه من المفسده اذا مفسده والمفسده العصم فيها ماذا دفعها ولا يجوز للطالب ان يبحث عن ماذا عن المفسده لا سيما كان الدرس يجمع الخواص والعوام يعني العوام خواص طلبه العلم والعوام الذين هم ليسوا بطلاب علم. فلا تورث حينئذ الشبهه يترك جوابها ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذا الأدب وينبغي يعني استحبابا صناعيا وليس استحبابا شرعيا وينبغي الا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخل يعني باعتبار طول الدرس وعدمه وهذا ورد إلى ماذا الى ما تعارف عليه الناس إذا كان يجمع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عده دروس تفسير وحديث الاخر هل زم لذلك ماذا أن يكون كل درس على وقت معين لا يمرن يطيل فيه لكن اذا كانت الدروس مفردة كالزمان هذا فيختلف اذا مثلا مثل هذه تختلف اختلاف الأزمان والاحوال ويراعي في ذلك مصلحه الحاضرين في الفائده والتطويل إذا رغبوا في التطويل طول وإذا لم يرغبوا يراعيه ولا يراعيه على حسب ويراعي بذلك مصلحه الحاضن في الفائدة والتطوين ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك وهذا مقتضى البلاغة طابقه الكلام لي الحال يعني مساله ستأتي وليس ثم حاجه إليها إذا متى ما تذكر المساله في محلها لكن لو احتاج اليها لا باس به بذكرها واذا احتاج اليها اما على جهه التفصيل او على جهه الاجمال يختلف من مسألة إلى لمسه قد نحتاج الى ان نشير الى مساله على جهه الإجمال وياتي بحثه على التفصيل قد نحتاجها في هذا الموضع على جهة التفصيل لان العلم بعضها بعض العلم مرتبط ببعض لا يفهم الا بتلك المساله حينئذ هذه المساله ترجع الى احوال المسائل احوال العلوم قال أو يتكلم على فائده إلا في موضع ذلك فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجح كان في مصلح قدم ما يحتاج إلى الى تاخير واخر ما يحتاج إلى, إلى تقديم قال السادس الادب السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائده وهذا قد يكون في الزمان السابق اذا لم يكن فيه مكبرات صوت قال الا يرفع صوته يعني العالم المعلم يعني قدرا زائدا على ما يحتاجه من يستمع أو من يحضر مجلسه والعكس كذلك لا لا يكون لا يخفض خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة لا يسمع الناس صوته حينئذ كيف يتعلمون انما يسمعون همسا حينئذ هذا يكون كذلك في خلل والاصل في هذا الادب قوله تعالى حكاية عن لقمان لابنه واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير وضض. هذا امر والامر يقتضي ماذا الوجوب ولذلك حكاه الله تعالى فاقره قال القرطبي قوله تعالى وغض من صوتك أي ينقص منه اي لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج اليه فان الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي يؤذي المتكلم لانه سيتعب ماذا حبال الصوتية ويؤذي السامع إذا كل منهما يتضرر به بذلك قال والمراد بذلك كله التواضع وقد قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لمؤذن تكلف رفع الأذان باكثر من طاقته لقد خشيت أن ينشق مريقاك قال والمؤذن هو ابو محذوره سمر بن معير والمريقاء ما بين السره الى إلى العان يعني اقف صوتك اذن دون صراخ قال وقوله تعالى إن انكر الأصوات لصوت الحمير اي اقبحها واوحشها ومنه أتان بوجه منكر قال والحمار مثل في الذم البليغي والشتيمة وكذلك نهاقه ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون الطويل الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذره قال وفي الايه دليل على تعريفي قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحه يعني الملامه الملاومه والمباغضه بقبح اصوات الحمير لأنها عالية شبه هذا بذاك وبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا سمعتم نهيق الحمير وتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا قال القرطبي وفي هذه الايه وهذه الايه ادب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم أو بترك الصياح جملة رفع الصوت مطلقا سواء كان في تعليم العلم أو كان فيما يتخاطب الناس بعضهم ببعض بل حتى فيما يتعلق به بالاذان وحتى فيما يتعلق به بالصلاه هذا كله يعتبر مماذا يعتبر من المذموم شرعا لانه من الأمور المستقبحه التي شبهها الله تعالى اقرارا للقمان بصوت الحمير قال وكانت العرب تفخر بجهاره الصوت الجهيل وغير ذلك فمن كان منهم اشد صوتا كان اعز يعني القوه والشده بماذا برفع الصوت اذا يرفع صوتك كلما رفع صوته صار اعز ومن كان اخفض كان أذل فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهليه بقوله ان انكر الاصوات لصوت الحمير أي لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار اذا كانت الهيبه متعلقه بالصوت والصوت الحمار اولى فجعلهم في المثل سواء قال الكثير رحمه الله تعالى وقوله واغضض من صوتك الا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه فيما لا فائدة فيه ولهذا قال تعالى إن انكر الأصوات لصوت الحمير قال مجاهد وغير واحد إن اقبح الأصوات لصوت الحمير اي غايه من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض الى الله تعالى وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه هكذا قال ابن كثير رحمه تعالى معناه ماذا يحرم رفع الصوت على قد الحاجة مطلقا هذا الاصره لان الله تعالى شبهه بماذا ب بصوت الحمار قال وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غايه الذم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه ومن هنا قال اهل العلم العود في الهديه اذ يعتبر من المحرمات لأن النبي شبه بماذاك الكلب كذلك فدل على التحريم هنا شبه الصوت الذي يرفع صوته دون غض له شبه بالحمار فدل على ذلك على ماذا على تحريم وهو وجه حسن وكلام من المستقيم ولذلك نحن نقول الآن في هذا الزمان في سائل المساجد لما تصلي خلف بعض الناس الذين صلون الجهرية تاتي بعض الآيات فاذا به يصرخ هذا نعتبره من البدع اعتبره من من البدع قد يؤدي بل على أصول أن نتبطل صلاته على الأصول التي نعتمدها فيما يتعلق بالبدعه الداخلة في فيما في ماهيه الصلاه اعتبر الصلاه باطلة. لماذا لانه قد ارتكب منهيا عنه وهذا بدعه اذا كان كالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه يرفعون اصواتهم بالتسبيح كلما علوا على شرف واد وبالتكبير إذا نزلوا واد سبح وإذا علوا كبروا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتعلق بماذا بعباده ما الفرق قال لكم لا تدعون اصم ولا غائبه وكذلك الذي يصلي تدع أن اصم او غائم ترفع صوتك كلما جاءت ايه قل يا من خلف قل هذا ليس ليس بجيد قال هنا رحمه الله تعالى وقال ابن عاشور فغض الصوت جعله دون الجهر وجاء بمن الدالة على التبعيض لافادة أنه يغض بعضه أي بعض جهره اي ينقص من جهورته ولكنه لا يبالغ به للتخافت والسرال بمعنى انه يكون قصداً لا يجهر يرفع صوته ويصرخ ولا يخافت بحيث لا يسمعه من من خلفه او لا يسمعه طالبته قال الطبري قول اغض من صوتك يقول اخفض من صوتك اجعله قصدا اذا تكلمت فمحدثنا بشر قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده من صوتك قال أمره بالاقتصادي في صوته قال حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وغض من صوتك أي اخفض من صوتك حينئذ يكون ماذا يكون قصدا وسطا على حسب المصح المترتبه عليه قال السمعاني فإن قال قائل لما جعل صوت الحمار اقبح الأصوات لما جعله الله اقبح الأصوات والجواب عنه ان ما جعله اقبح الأصوات لأن اوله زفير واخره شهيق والزفير والشهيق صوت اهل النار قالوا عن سفيان الثوري قال كل شيء يسبح الا الحمار الله عالم بذلك فلهذا جعل صوته اقبح الاصوات وذكر النقاش وتفصيل ان اهل الجاهليه كانوا يتنافسون في شده الصوت وكانوا يقولون من كان أجهر صوتا فهو اعز عند الله وكانوا يجهرون باصواتهم ويرفعونها بغاية الامكان فأنزل الله تعالى هذه الايه ومعناه أنه ليست العزه في شده الصوت ولو كان من هو اشد اعز لكان الحمار اعز من من الكل ولهذا أدب لقمان ابنه في هذا الخصوص بقوله واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير اذا القصد القصد مطلقا في الذكري في تلاوه القرآن في الصلاه في التسبيح الى اخره وانما يجري الانسان على وتيرته على وتيرته تتكلم بهدوء حينئذ قل اصرم نعم الخطيب استثنى هذا له له اصول الوالده في السنة النبوية لكن ما يتعلق بكلام عموم الناس نحو ذلك هذا القصد القصد قال فخفض الصوت عند المحادثة والمخاطبه فيه أدب وثقه بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث ورفعه أي رفع الصوت دليل على فقدان ذلك ومن هنا جاء استخدام الاقمان لابنه وسيله منفرة تجعله يكره رفع الصوت اشبه له من يفعل ذلك بنهيق الحمار وليس هناك اغلظ من أصوات الحميل إذا ما قورنت اصواتها بالنسبه لنساء الحيوانات الأخرى وقد ارشدت السنه النبوية الانسان المسلم بالتعود عند سماع صوت الحمار هنا فيه لفته وهي انك كما سمعت كلامه العلمي إذا ذكروا الحمار لا يلزم من ذلك أن يقرا بماذا اعزك الله بعض الناس الان اذا ذكر مثل هذه يرى انه من النقص إذا لم يقرنها بقول اعزك الله الحمار اعزك كلب عزك الله بعزك الله قل هذا ذكر في القرآن والله عز قد اكرم بني آدم عموما حتى الكفار كذلك فكيف بالمؤمن المسلم فلا يحتاج حينئذ ان يقال ماذا اعزك الله. هذا ليس بلازما ليس بلا وانما اعتاده الناس واعاده ليست به بجيد اذا الأدب السادس الا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة فإن رفع الصوت مطلقا دون فائدة هذا منابذ للشرع مخالف لرسال مطلقا كما ذكرنا سابقا قال رواه الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع هذا داخل في مفهوم الايه المعنى صحيح لكن الحديث لا لا يصح رواه الخطيب الجامع قال اخبرنا الحسن ابن ابي بكر قال اخبرنا احمد ابن سلمان النجاد قال اخبرنا محمد ابن عبد الله يعني الحضرمي قال اخبرنا جباره قال اخبرنا عثمان ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع ويجب قال بعد ذلك الخطيب ويجب الا يجاوز صوت المحدث مجلسه الا يجاوز صوت المحدث مجلسه ولا يقصر عن الحاضرين بمعنى انه يسمع من في المجلس فلا يزيد عن عن غيره قال هنا بقوله إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع قالوا رفعته رفعا خلاف قفضته يعني متقابلان الرفع ضد الوضع ورفعه فارتفع وبابه قطع ومنه والله يرفع من يشاء ويخفض قال ابو عثمان محمد ابن الشافعي ما سمعت أبي يعني الشافعي هذا ابنه هكذا ما سمعت أبي يناظر احدا فقط ض فرفع صوته يعني المناظره الاصل فيها ماذا يحصل فيها مشادة ويحصل فيها ماذا ما يثير النفس امر طبيعي فطري قد لا ينفك عنه كبير ولا ولا صغير ومع ذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يضبط نفسه وكان لا يرفع صوته لأن الرفع رفع الصوت مطلقا في الدرس وكذلك في المناظر يعتبر داخلا بقوله غض من صوتك قال ما سمعت أبي يناظر احدا مطلقا فرفع صوته قال البيهقي اراد والله اعلم أو كذلك بمعنى انه في المناظرة في علم المناظره مستوى صوت يعتبر ماذا يعتبر واحدا هذا اصم فالرفع دون حاجه هذا مذموم شرعا قال أن الا يجاوز صوته مجلسه يعني لا يتعدج جنسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين يعني يكون قصدا كما ذكرنا سابقا فان حضر فيهم ثقيل السمع ماذا يضطر <تصفيق> لابد من في الصوت فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمع يعني وجود الحاجة لانه قيده فيما سبق على قدر الحاجة إن كانت الحاجه تقتضي أن يزيد زاد إذا زاد العدد زاد في الصوت إذا نقص العدد ماذا قلل فيه في الصوت خفض صوته قال فقد روى في فضيله ذلك حديث حديث هنا اورده المحققون بقول العلل يشير إلى مراه القطيب الجامع من حديث سهيل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اسماع الاصم صدق هو حديث منكر هكذا قال والصواب أنه ثابت من جهات اخرى يعني ليس هذا الحديث فحسب باب ابن السني في عمل اليوم والليله باب ما يجب عليه اسماع الأصم ثم قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث أن سعيد ابن ابي هلال حدثه عن أبي سعيد المولي المهري عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل وما هي يا رسول الله ومن أين لنا صدقه نتصدق بها قال إن ابواب الخير كثير التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتميط الاذى عن الطريق وتسمع الأصمة وتهدي الاعمى اذا دخلوا في هذا النص والحديث رواه احمد في المسند ابن حبان البيهقي في السنن والشعب وكذلك غيرهم والحديث صحيح ولفظ احمد قال حدثنا عبد الملك بن عام قال حدثنا علي يعني ابن مبارك ان يحيى عن زيد ابن سلام عن ابي سلام قال ابو ذر على كل نفس في كل يوم طلعت فيه شمس صدقة منه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال قال لان من ابواب الصدقه التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمه والحجر وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والاركم حتى يفقهها والحديث ثابت وتدل المستدل على حادة له قد علمت مكانها او تسعى ساقيك إلى اللهفان والمضغيث وترفع بشده ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من ابواب الصدقه منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر قال ابو ذر كيف يكون لي اجر في شهوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت لو كان لك ولد فعادرك ورجوت خيرهم فمات اكنت تحتسب به قال قلت نعم قال فانت خلقته قال بل الله خلقه قال فانت هديته قال بل الله هداه قال فانت ترزقه قال بل الله كان يرزقه قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حراما فان شاء الله احياه وان شاء اماته ولك اجر ولذلك قيد العلم ذلك بماذا بالنية الحسنه قال ابن رجب وواضح على السياق اقتضي انه يؤجر على جماعه لاهله بنية طلب الولد الذي يترتب الاجر على تربيته وتاديبه في حياته ويحتسبه عند موته واما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته هذا قد تنازع الناس في دخول في هذا الحديث والصواب انه لا يدخل الحديث انما الاعمال بالنيات اذا قول مصنف قد روى في فضيله ذلك حديث يعني اسماع الاصم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو سمعه يقال سردت الحديث سردا من باب قتل اتيت به على الولا يعني متابعه يعني متابعة. وفلان يسرد الحديث إذا كان جيد السياق له وسرد الصومه تبعه اذا السرد المراد به ماذا المتابعة لانه قد يفضي الى عدم الفهم إذا كان يفضي الى عدم الفهم لاكانه يكون أقل احواله كراهه إذا كان لا يفهم منه المستمع شيئا وقوله في الأشر الحرم ثلاثه سرد أي متتابعه وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم واحد فرض وهو رجب وردت القران ترتيلا تمهلت في القراءه ولم اعجل اذا قال لا يسرد الكلام سردا يعني لا يتابعه متابعه بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه يعني يتانه فيه رتلت القرآن ترتيلا تمهلت في القراءه ولم اعجل وبالصحيحين من حديث ابن شهاب إن, أن عروه بن الزبير حدثه أن عائشه رضي الله عنها قالت الا يعجبك ابو هريره رضي الله تعالى عنه جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث يعني يسمع عائشه اذ الله تعالى عنا بالحديث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك قالت وكنت أسبح أي اصلي فقام قبل أن أقضي صبحتها يعني قبل ان تنتهي من من صلاتها ولو ادركته لرددت عليه لانه كان يعجل فيه في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم يعني يا ابو هريره رضي الله تعالى عنه لكثره محفوظاته كما قال العلم كان يسارع في ذكر الحديث والمراد به الروايه وليس المراد به التأمل ان كان مراد به التأمل لابد من الانات لكن المراد به ماذا الرواية هي حاصله بذلك وعند التمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ويتمكن على بعض الصحابه لانه يعتبر من المستحبات ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه هذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي لانعرفه من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري وفي المسند عن عروه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا يتكلم بكلام يبين فاصلا يحفظه من سمع فاصلا يعني يقطعه قال ابن الجوزي وسرد الحديث أن يؤتى به متتابعا على الولا متتابعا على على الولا وكانها يعني عائشه إنما أنكر سرد الحديث وكثرته وارادت منه أن يتحدث قليلا بتثبت يعني وجه ماذا انكر عائشة رضي الله تعالى عنها لم تعني سرعة الكلام وانما عنت ماذا انه يحدث قليلا لا تسرد الحديث لا تذكر كثرة الحديث وانما أذكر بعضا من أجل ماذا أن يحفظ عنه ثم بعد وقت آخر تذكر ماذا سائل الروايات هذا الذي اوله للجوزي وليس به بظاهر قال وارادت منه أن يتحدث قليلا بتثبت لأنها أنكرت نفس ما حدث به قال الحافظ ابن حجر قوله ولو ادركته يعني قول عائشه ولو ادركته لرددت عليه اي لانكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث اولى من السرد قوله لم يكن يسرد الحديث كسردكم اي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يرتبس على المستمع إذا على ماذا احداث اللبس فإذا لم يكن ثم لبس حيل له زاله قال زاد الإسماعيل من روايه ابن المبارك عن يونس إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهمه القلوب واعتذر عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ فكان لا يتمكن من المهله عند اراده التحديث يعني يريد أن يعجل الفائده ل للناس قول لم يكن يسرد أي لم يكن يتابع حديث استعجالا أي كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني لالا يرتبس على المستمع وعن عروه عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لا احصاه يعني قليلا اوت جماع الكلم صلى الله عليه وسلم من حيث إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سمع كلامه لو اراد ان يعد كلماته او مفرداته او حروفه لعدها والمراد بذلك المبالغه في الترتيل والتفهيم قال صيوط ولا يسرد الحديث سردا عاجلا يمنع فهم بعضه كما روي عن مالك انه كان لا يستعجل ويقول أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثه عادها ثلاثه ثلاث مرات حتى تفهم عنه واذا تعلى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثه اذا لم يسمع واما اذا سمع فرده حينئذ اکتفى بمره واحده رواه البخاري قال ابن الجوزي أما اعاده الكلمه لتفهم فلا تعدو ثلاثة أشياء يعني السبب في ذلك العله اما ليفهم معنى اللفظ باعادته لأن اللفظ من مره قد لا يفهم المراد منه حينئذ إذا اعاده فهم المعنى او ليتضح اللفظ فينقطع عنه المحتملات او لتحفظ فيكون المراد بالفهم ماذا الحفظ اذا إما لتفهم الكلمه إذا سمعت واما أن كلمه تكون ماذا مشكوك فيها سمعت او لا فيعيد مره ثانيه واما ان يكون المراد بالفهم ماذا الحفظ يعاد من أجل أن يحفظ وأما اعاده السلام فالمراد به الاستئذان إذا لم يسمع السلام الأول ولم يجب فأما إذا مر على مجلس فعمهم بالسلام أو اتى دار فسلم فاجابه فلا وجه لي للإعادة حصل بي بالمره الاولى اذا قال ولا يسرد الكلام ساردا هذا من الأدب في في الدرس قال بل يرتله يعني يتمهل ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه وسمعه وقد روي ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاصلا يفهمه من سمعه وأنه كان إذا تكلم بكلمة عادة ثلاثا لتفهم عنه كل ذلك ثابت في الصحيح قال واذا فرغ من مساله أو فاصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه يعني يترك المجال للطلب ان يسال وان ان يكون من عنده استشكال ذكره هذا كذلك يختلف اختلاف ازمانه واعصاره قال واذا فرغ من مسألة حينئذ يسكت واذا أو فاصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام على المساله لأن سنذكر ان شاء الله تعالى أنه لا يقطع عليه العالم أنه لا يقطع على العالم كلامه فإنه اذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة يعني قد يكون عند الطالب فائده باستشكال ونحوه يثير الفوائد حينئذ إذا سكت بعد المساله او بعد الفاصل هذا يكون حسنا وهذا يختلف باختلاف الأزمان والاحوال ونحن نمنعه هنا في هذا الدرس انتبه قال السابع من الاداب أن يصون مجلسه عن اللغط فان اللغط يحث الغلط وفي نسخه فان الغلط تحت اللغط يعني نسختان الا هما جائزتان من كان يحصل فيها اشكال وعلى رفع الاصوات واختلاف وجهات البحثي ان يصون ان يحفظ صيان من الحفظ مجلسه مجلس العلم عن اللغط قال في عليه طالب العلم التصور من اللغط والهيشات جمع هيشه وهي الفتنه فان الغلط تحت اللغط يعني كانه رجحه هذا المثال تحت وهو اذهب وهذا ينافي ادب الطلم واللغط بالتحريك الصوت والجلبة لغط صوت واو يعني رفع الاصوات حتى تصير ماذا؟ مفهم مختلطه قال في المصباح لغط لغطا من باب نفعه واللغط بفتحتين اسم منه وهو كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين والغط بالالف لغة قال وسمعت كلامه أي فهمت معنى لفظه فان لم تفهمه لبعد أو لغط فهو سماع صوت اذا قلت سمعت كلامه يعني ماذا فهمته لأن الفائدة هي المرجوه من الكلام وأما إذا لم تفهمه هذا ليس بكلام ليس بسماع كلام وإنما يقال في سمعت صوته لا سمع كلام فإن الكلام, فإن الكلام فان الكلام ما دل على معنى تتم به الفائدة وهو لم يسمع ذلك وقال الليث اللغط اصوات مبهمه لا تفهم يقال سمعت لغة القوم وقال الليث الغلط كل شيء يعي الانسان عن جهه صوابه من غير تعمد والالوطه ما يغلط فيه من المسائل وجمعها اغلطات واغاليط وقال الراغب اللغ من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي لا يورد عن روايه وفكر اذا اللغط المراد به كل ما كان مختلطا من الأصوات ونحوها حينئذ لا يفهم شيء من هذه الحلقه واذا كان الطلاب كل واحد يتكلم يرفع صوته صار ماذا صار لغطا لا يفهم المعلم ماذا يريد الطلاب ولا فهم الطلاب بعضهم عن بعض وقوله فإن الغلط تحت اللغط هذا واضح لا اشكال فيه يعني يكون ماذا وسيلة وينشا عنهم وفي نسخه فإن اللغط يحث الغلط هكذا من دون على يقال حثه يحث حثا إذا اعجله في اتصال وقيل هو للاستعجال وما كان يقال حثه عليه واستحثه واحثه احساسا بمعنى حظه عليه وليس بالمراد لماذا لان يتعدى على هو لم يعده ب ب على وانما المراد فان اللغط يحث الغلط يعني يوصل إليه بمعنى الايصال لا بمعنى حضه عليه وندبه له واليه وهذا الظاهر في كون الحث والحظ مترادفين كان زعم الحليب فرق بينهما فمن أدب العالم في مجلسه أن يصون مجلسه عن اللغط أن يصون مجلسه عن عن اللغط فلا ياذن بان يتكلم كل أحد حتى تختلط الأصوات فلا يفهم منه شيء البت وياتكد ذلك ماذا إذا كان الدرس في مسجد كان في السابق الدروس تكون في مساجد أو في غير مساجد واذا كان في مسجد حينئذ تتاكد المعنى قال في الاداب الشرعيه فيما يتعلق بادب المساجد ويسن أن يصان عن لغط مطلقا سواء كان في درس أو في غيره وكثرة حديث لاغٍ ورفع صوت بمكروه. وظاهر هذا أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحا أو مستحبا وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي وقال في الغنيه يكره ان بذكر الله. قال سفيان بن عيينه مررت بابي حنيفه وهو مع اصحابه في المسجد وقد ارتفعت اصواتهم يعني مناقشات في الفقه ونحو ذلك ترتفع اصواتهم فلا تفهم ماذا ماذا يقولون. قال قد ارتفعت أصواتهم وقلت يا ابي حنيفه هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه فقال دعهم لأنهم لا يفقهون إلا بهذا يعني لا يتحمسون إلى الفقه ويتناظرون إلا بذلك فاتركم وشأنهم قال وقيل لا ابي في مسجد كذا حلقه يتناظرون في الفقه فقال لهم رأس فقالوا لا قال لا يفقهون أبدا ومذهب مالك كرهت ذلك قال اشهب سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره قال لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره مطلقا ولقد ادركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه يعني اذا وجد من العلم من وجد في مجلسه ذلك اعتذر وبين أنه يكره ذلك وانا أكره ذلك ولا ارى فيه خيرا روى ذلك ابن عبد البر وقال صاحب الشيفه المالكي قال مالك وجماعه من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره قال واجاز ابو محمد بن مسلم من اصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم في يعني ما يتعلق بالعلم فيه خلاف بين اهل العلم والخصومه غير ذلك مما يحتاج اليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه وقال ابن عقيل ولا بأس بالمناظره في مسائل الفقه والاجتهاد في المسجد إذ إذا كان القصد طلب الحق أما إذا كان القصد هو اللجج هذا ممنوع شرعا فإن كان مغالبه ومنافره دخل في حيز الملاحات والجدال فيما لا يعني ولم يجوز في المسجد وامما الملاحات في غير العلوم فلا تجوز في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم را ليلة القدر فخرج ليعلم الناس فتلاح رجلان احتصما في المسجد فرتفعتاا صوتهما فانسيها النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان في الملاحاه خير لما كان السبب للنسيانها ذلك على ماذا على المنع ولان الله تعالى صان الاحرام عن الجدال فقال ولا جدال في الحج وعن النبي صلى الله عليه وسلم صيغه مؤمن لمن ترك المراء وان كان محقا وقال ابن عقيل ايضا يكره كثرة الحديث واللغط فيه في المساجد اذا ما يتعلق بغير العلم هذا يكاد ان يكون وفاق الاصره فيه المنع وما كان متعلقا بالعلم ان كان لطلب الحق والاكثر على الجواز وقال في الرعايه وغيره ويباح عقد النكاح فيه يعني فيه في المذهب مباح ليس بسنه انما هو من المباحات والقضاء والحكم فيه نص عليه والمناظره في الفقه وما يتعلق به وتعليم العلم وانشاد الشعر مباح فيه شعر مباح هذا لا باس به وهذا لا يمنع المذاكرة التي سلمت من الافات يعني ان بعضهم بعضا في في المسل كان كلام علمي في المناظرة التي قد تؤدي الى رفع الاصوات ونحوها بل قد تولد الشحناء والبغضه قال النووي بالمذاكره يثبت المحفوظ ويتحرر ويتاكد ويتقرر ويذاكر مثله في الرتبه أو فوقه أو تحتهم ومذاكره حاذق في الفن ساعة انفع من المطالعه والحفظ ساعات مذاكرة هذه هي التي تفرز العلم عند طالب العلم اي التي تنقح ان يذاكر مع غيره قال أنفع من المطالعه والحفظ ساعات بل ايام وليتحرى الانصاف ويقصد الاستفاده او الافاده لا يترفع على على صاحبه اذا المراد العلم ليس المراد به المذاكره مراد به المناظره التي لا تكون على وجه الحق والتي يترتب عليها ماذا اللغط ويترتب عليها اللغط ونحو ذلك اذا أن يصون مجلسه عن اللغط لا يرفع الصوت ولا يتكلم ولا يتداخل الصوت بعض الطلاب مع بعض فإن اللغط يحث الغلط يعني يكون نتيجه لما يترتب على ذلك من الغلط أو اللغط تحت الغلط وعلى رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث كل ذلك يعتبر من من المراء وقال الربيع كان الشافعي إذا نظره إنسان في مساله فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير الى ما تريد يعني هذا أراد به اشاره إلى ادب من آداب المناظره وهي من الامور التي يسحب للطالب العلمي صناعه السحاب اللي طالب العلم ان ينظر في الاداب التي يذكرها العلم فيما يتعلق بالمناظره هنا قال كان الشافعي إذا ناظره إنسان لا يسعى هو الى المناظره هذا اولا لا يسعى الي هذا الاصر إلا إذا طر إليها وثانيا إذا حصل حصلت المناظره فعدل المناظر إلى غيرها مسألة أخرى ولم ننتهي بعد من المسألة لا ياذن له أن يعدل عن المساله نفرغ من هذه المسألة ثم نلهجو اخرى بخلاف الذي يتناقش فيه الطلبه اليوم يتناقشون في مئة مساله في مجلس واحد ولم ينتهوا من مساله واحده كلها تداخل كمن يبحث عن حديث ثم ياتي حكم ولم ينته من بحث عن الحديث في يسترسل مع الحكم ويمشي ثم تاتي مساله اخرى هكذا يجلس ايام وهو يبحث فيه في مسائل عدة ولم يقضى من مساله واحده هذا كله من الآداب التي يذكرها العلم فيما يتعلق ب ماذا بالمناظره عند عند السلام سلف كانوا يناظرون لكن على الوجه الحق ولذلك قال الاجري في اخلاق العلماء ذكر كلاما جميلا جدا فيما يتعلق به المناظره قال اعلام رحمكم الله وفقنا واياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ان لا يجادل ولا يماري انت لا, لا تذهب لتماري ولا تذهب لي لتجادل وانما عند الضرورة حينئذ ياذن بماذا بأن يناظر لح ذلك اما ان يكون من شانه مناظره كلما جاءت مساله فاذا به يكافح ونحذاق هذا لا ليس من شانه العلم لذلك جعل من صفه العلماء العقلاء قد يكون عنده علم لكنه لا يكون ذا حكمة أو ذا عقل انتم إن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظره أحد من اهل الزيغ يعني انكم مبتدع لابد من مناظرته لكن متى اذا علم من نفسه المكنه وعلم أنه سيؤثر وثم ضرورة لابد من كبت هذا الباطل قال يدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعه المسلمين فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركتا على المسلمين على الاضطرار إلى المناظره لا على الاختياري اذا أن يناظر اهل الزيغ ثانيا أن يكون مضطرا إلى ذلك لا مختارا قال رحمه الله تعالى لا على الاختياري لأن من صفة العالم العاقل الا يجالس اهل الاهواء ولا يجادلهم البدع ليس الا الهجر هذا الاصل فإذا نظرته فقد جالسه إذا لا يستثن هذا الاصل المطرد عند السلف وهو هجر اهل البدع الا اذا ترتب مصلح عظيمه على هذه المجالسه فاما في العلم والفقه ووسائل الاحكام فلا فقد يكون فيها نوع مناظره اما فيما يتعلق باصول الدين وما يتعلق العقيدة هذا لا لا يناظر فيه قال فإن قال قائل فان احتاج إلى علم الى علم مساله قد اشكل عليه معرفتها باختلاف العلماء فيها لابد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيه على صحته وان لم يناظر لم تقوى معرفته يعني اذا جاءت شبهه ان هذه المناظرة عين يد تفيده في معرفة ما اشكلا عليه قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعه للهوى يعني الشيطان فيقول ان لم تناظر وتجادل لم تفقه لا تفهم فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من ائمه المسلمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنه وعن مسلم ابن يسار أنه كان يقول إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يرتغي الشيطان زلتها وعن الحسني قال ما راينا فقيها يماري هذا الأصل أنه ترك المماراه والمجادلة وعن الحسن أيضا قال المؤمن يداري ولا يمارى ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وان ردت حميد الله يعني تبلغ ما عندك أنا. اعطيك ما ما عنده أما المناظره هذه مسألة أخرى ان قبلت والحمد لله ارضيت فالحمد لله الحمد لله ثاني على اي شيء على اني اديت ما أنا انا مكلف بماذا بالابلاغ والتبليغ فقد حصل اذا الحمد لله تقبل او لا تقبل هذا ليس من من شاني وروي عن معاذ الجبل جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا احببت اخا فلا تماله قال الاجر وعند الحكماء أن المراء اكثره يغير قلوب الاخوه يعني حتى في المسائل الفقهيه التي تناظر بها بعض طلبة العلم قد يقوم من المجلس وقد وقع في نفسه شيء على على اخيه لماذا لانه قصد افحام الخصم وكل واحد يريد ماذا يريد أن يغلب الآخر حينئذ ما ماذا تكون نتيجه البغضاء والحشنه التي تكون في في القلوب قال أن المراء أكثره يغير قلوب الاخوان ويورث التفرقه بعد الألفة والوحشة بعد الأنس وعن أبي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدن كانوا عليه إلا اوتوا الجدل قال فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء فان قال قائل فما يصنع في علم قد اشكل عليه قيل له إذا كان كذلك واراد أن يسمى علم ما اشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله تعالى يعني اراد ان يستثني أن نوعا من المناظره والمجادلة هي حسنة بشرط أن يكون هو صاحب قصد حسن والعالم الذي يجادله ويناظره صاحب قصد حسن ممن يبتذل علمه وفهمه وعقله فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة وأعلمه أن مناظره إياك مناظره من يطلب الحق وليست مناظره مغالب ثم المزم نفسه الانصاف له في مناظرته وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطاه كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه عذ اذا لم لم يجده المناظر او المناقش فليترك المناظره بمعنى أنه يناقش ويريد الحق أن يجري على لسان خصمه وهذه مرتبة عالية إذا كان كذلك فالاصر ماذا ترك ترك المناظره ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن اخطي الحق وتكون انت المصيم ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق واكون أنا المصيف ان هذا حرام علينا فعله لان هذا خلق لا يرضاه الله منا وواجب علينا أن نتوب من هذا وكذلك اذا راد المغالبه هذا معصية قال فان قال فكيف نتناظر قيل له مناصحه فان قال كيف المناصح أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا انها حلال وتقول أنت إنها حرام فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامه مرادي ان ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك أو ينكشف لك على لساني الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتابة والسنة والاجماع يعني مرادي ماذا أن أصل إلى الحق وليس مرادي أن أقنعك بما عندي لذلك مرادي ان اصل الى بمعنى ان لاعتقد أن هذا يحتمل أنه صواب يحتمل أنه خطأ وإن كنت أرى أنه ماذا أنه صواب قال فإن كان هذا مرادنا رجوت ان تحمد عواقب هذه المناظره ونوفق لي للصواب ولا يكون للشيطان في فيما نحن فيه نصيب قال ومن صفات هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظره بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته يترك مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك منه البتة ونصر قوله ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه اذا إذا كانت المناظره مبنية على ماذا على انه سيبقى على قوله وانت تبقى على قولك حينئذ ترك المناظره هو, هو الأصل ويقال لمن مراده في المناظره المغالبه والجدل اخبرني إذا كنت انا حجازيا وانت عراقيا وبيننا مساله على مذهبي أقول انها حلال وعلى مذهبك انها حرام فسالتني المناظره لك عليها وليس في مناظرتك الرجوع عن قولك لن ترجع والحق عندك أن أقول فيها قولك وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظره الرجعه عما هو عندي وانما مراد أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي فلا وجه لمناظرتنا فالاحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما اعرف من, من قولي وهو اسلم لنا واقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله فان قال وكيف ذلك قيل لانك تريد أن اخطيء الحق وأنت على الباطل ولا اوفق للصواب ثم تسر بذلك وتبتهج به ويكون مرادك فيك كذلك فاذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد وكان العلم علينا حجه وكان الجاهل اعذر منا هذا كلام حسن من رحمه وتعالى يبين أن, أن الأصل في المناظره هو قصد حسن أن يصل المتكلم المناظر والمناظر إلى الحق سواء كان على لساني هو أو على لسانك انت وما عدا ذلك فهو مجادله ومراءه به بالباطن قال الاجرد واعظم من هذا كله أنه ربما احتج احدهما بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز يعني لكوني خالف قول شيخي أو عالمي أو مذهبي او حزبي حينئذ يرد ماذا يرد آية قال الله تعالى قل لا لا, لا قول صاحبنا كذا كيف ترد ايه او يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيرد عنيد من أجل ماذا من أجل نصرة مذهبه فاسد كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته حتى انه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابته فيقول هذا باطل هذا الحديث هذا لا لا يصح فيعني يرد سنة وهذا لا أقول به فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برايه بغير تمييز ومنهم من يحتج في مساله بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت الى ما يحتج عليه كل ذلك نصرة منه لقوله ولا يبالي أن يرد السنن والاثار كل ذلك بسبب المناظرة التي لا تكون على جهة القصد الحسن قال محمد بن حسين الاجري من صفة الجاهل الجدل والمرأ والمغالبة نعوذ بالله ممن هذا مراده ومن صفة العالم العقل والمناصحة في مناظرته وطالب الفائده لنفسه ولغيره كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم وقال الحسن ابن علي البربهالي في كتابه شرح السنه وعلم أنه ليس من السنه قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا يتبع فيها الأهواء وهو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف فالكلام والخصومه والجدال والمراء محدث يقدح الشك في في القلب وإن اصاب صاحبه الحق والسنة والحق إلى ان قال واذا سالك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وارشده وان جاءك يناظر فاحذره يعني فيما يتعلق بباب المعتقد ليس فيه مناظرات البتة إلا لمن أراد أن يصل الى إن الحق فإن في المناظره المرا والجدال والمغالبه والخصومه والغضب وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن الطريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهاءنا وعلماءنا أنه جادل أو ناظر أو خاصمه وقال البربهاري المجالسه للمناصحه فتح باب الفائدة والمجالسة للمناظره غلق باب الفائدة قال ابن مفلح ووجدته في كتاب لولد ولدي القاضي أبي يعلى الذكر ذكر فيه خلافا في المذهب وكلام أحمد في ذلك قال والصحيح من المذهب ان علم الكلام مشروع مأمور به ليس على جهتي الاطلاق وانما اراد به أن يتعلمه لمن أراد أن يرد هذا الذي يقيد به كلام ربنا تعالى وتجوز المناظره فيه كذلك عند الضروره والمحاجه لاهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم وان ذلك ذهب ائمه التحقيق القاضي والتميمي في جماعه المحققين وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الامام احمد في روايه المروذي إذا اشتغل بالصوم والصلاه واعتزل وسكت عن الكلام في اهل البدع والصوم والصلاه لنفسه وإذا تكلم كان له لغيره يتكلم افضل بمعنى أنه لو جنب كلام اهل البدع حينئذ نشر مذهبهم واذا قلنا لا مناظره ولا مجادله ولا رد حينئذ كان في ماذا هذا صار فيه ترجعا للباطن اذلابد من طائفه من أهل العلم تقرا كلام اهل البدع وترد عليهم هذا لا نزاع في جوازه بل في وجوبه وانما المراد به فتح المناظرات لكل أحد ممن هب ودم قال رحمه الله تعالى وإذا تكلم كان له ولغيره تكلم أفضل قال قد صنف الامام احمد كتابا في الرد على الزنادقه والقدريه في متشابه القرآن وغيره واحتج فيه بدلائل العقول يعني ما احمد في الرد على على الجهميه وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله ذكره الخلال في كتابه وما تمسك به الأولون من قول احمد فهو منسوخ قال احمد في روايه حنبل قد كنا نأمر بالسكوت يعني مطلقا لا نرى أن يجادل مبتدع مطلقا دون استثناء قد كنا نامر بالسكوت فلما دعينا الى امر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه قالوه ثم سدل لذلك بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وبانه قد ثبت على رسوله الجدال الجدال بالحق من اجل ايصال الحق لا اشكال فيه ولان بعض اختلافهم حق وبعضه باطل ولا سبيل إلى التمييز بينهم الا بالنظر فعلمته فعلمت, فعلمت صحته وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الامام ابا اسماعيل عبد الله ابن محمد الانصاري بهرات يقول عرضت على السيف خمس مرات يعني يقتن حكم علي بالاعدام لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عما خالفك لان الذي يتكلم في البدع هذا شانه عظيم فاقول لا اسكت وقال ابن طاهر وحكى لنا اصحابنا أن السلطان الم ارسلان حضر هرات وحضر معه وزيره ابو علي الحسن ابن علي فاجتمع ائمه الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب ابي حنيفه لشكايه من الانصاري ومطالبته بالمناظره فاستدعاه الوزير فلما حضر قال إن هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك فايكن الحق معك رجع إلى مذهبك وايكن الحق معهم اما أن ترجع وإما أن تسكت عنه اما هذا واما ذاك فقام الانصاري وقال انا أناظر على ما في كمي يعني في جيبه فقال وما في كمك فقال كتاب الله عز وجل واشار الى كمه اليمنى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار الى كمه اليسرى وكان فيه الصحيحان فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذا الطريق يعني اداره المناظره فالكتاب والسنه يعني لا ترضى باقوال الرجال البتة انما ينظر في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قال هنا وقال الربيع كان الشافعي إذا نظره انساله في مسألة فعدل إلى الغيب يقول افرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى الى ما تريد هذا فيه ادب كما ذكرنا فيما يتعلق به أدب المناظره وياتي مزيد ما يتعلق بهذا الادب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والاله وصحبه اجمعين